وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَمَا انَغْنَى عَنكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم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 وَمَا لَكُمُ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَدْ أُولَئِكَ أَغْلَى مَذَرَّجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير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 بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نُظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَبِسُوا نُورًا شَظُِ بَبَنَهُ بِسُول الهُ بَابُ بَاقِنهُ فِي الرَرحمَةُ وَوائِرُهُ ماقِبَ لِهِ العذااب يُنَادُونَهُ أَلَمْ نَكُم مَاكُب قالَاوا بَل وَِ نَّكُم فَتَتُمُ أَ وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم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 وكثير منهم فاسقون اغلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولادي كمثل غيث نعجب الكفار نباته كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم ما يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمَنُوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء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 إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَا تَسَأَلُوا عَمَّا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَلن فيِي قُلُ بالِالَّذينَ التَّبَعُوا رَأفتَ وََرحمَتَ وَرَحبَانتَنِ بتَدَعُهَا مَا كَتَبنهَا عَلَيهِم مَا كَتَبنهَا عَلَيهِمُ إِلَّ بتِ غَلِ الضوَان فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ لِآيَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُونَا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّيْسَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ لَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ